طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون إنهم دوم حيين طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون إنهم دوم حيين الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين إن كان ما جاء الحين جاء بعد الحين ويحفظ منه حاسب حسابه الحين اللي يبي الثن دنيا ودين يفوز بالثنين لاقدم الدين على المساجد يسبق المذنين ونغاب له فرض يفجدهم يصليين يجربوها لفت الروحيني الروح طول العمل يلعب على الغافي اللي يحسبون إنهم دوم حين الموت لو يستاذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون إنهم دوم الموت لو يستاذن الميتيني أهل المعاصي ما يموتون عاصين إن كان ماجى الحين حين بعد حيني يحظ منه حاسب حسابها الحين إن كان ماجى الحين جاء بعد حين جبعد يا حظ منه حاسب حسابها الحين يا حظ منهو حاسب حسابها الحين طول الامل يلعب على الغافلين اللي يحسبون انهم دوم حيين على المساجد يسبق المذنين ونغاب له فرض في قدوه المصلين اللي يبي الثنتين دنيا يفوز بالثنتين لقدم الدين على المساجد يسبق المذنين فارغ في قدوه المصلين اللي يبث انتين دنيا وديني يفوز بالذنتين لقدم الدين ما نجربها لذة المؤمنين بقلوبهم ما يغبطون الصلاقي ما نجربها اتت المؤمنين بقلوبهم ما يغبطون بقلوبهم ما يغبطون الصلاهطين قول يلعب على الغافلين اللي يحسبون انه هم دوم حي للمعاصي ما يموتون عاصي